قتل طفل لازلت ناعيا تري جو على طول الليالي الباكي كرب لهم في كربلا ان ذاكروا طوا جزع طير السجلي ودمك لا تحمل رزايا تدرك الدم عداميا ستنسى الكراحيني كأن نجفنها حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا وتعطي الدموع مستحيل حقا الله حجير تبكي بالغوالي وادي مجد ماتت وتوزعت ذوب يوزيعها إلا الندى والماليات الناعية قتل الطف لا زلت ناعية تهيج على يذكروهم في كربلا ان تذكرو طوا جزان طير السجلي فوا و من القلب عن مستقر ويترك زند الغيظ في الصدر وارياه وقوف بنات الوحي طليقها بحال بها يشجين حتى الآدية لقد ألزمت فالبتول فؤادها خطوب يطيح القلب منه النواهي وهدير منها ذلك الطلع لوعات الجمر من هذه الرزية حانية کوهوم وی کربلا نن دې کو